وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألمنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل وشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين